أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الشفهاء من الناس ما بلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد ن رأت قلب وجهك في السماء فلن ولينك طبلة فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ربهم فما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَبَعُ وَلَئِنِ التَّبَعْتَ أَهْوَى أَهْبٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا الَّلَّمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريق منهم لا يكتمون الحق مهما يعلمون الحق من ربك فلا تكون النَّمن الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وحيثما كنتم فوالله جوكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني وليأت من عمتي عليكم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 ya eyyüha allaziyna aman usta'inun bil-çabri vassala inna allaha ma'a وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّاتٍ أم بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ''İn الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ''Vمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم''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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله وَالْمَلَائِكَةِ والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المشخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ve nam yaralazdin zlem iz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 كذلك يريهم الله أعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدن <عجل> مبين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 تبعما ألفينا عليه أبا أنا، أَوَلَمْ كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه إنما حرم عليكم الميتة وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ يُرْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ İnna ladin yektûn ma azan Allahû ve yâşterûn bii thmena qilil. Ulaik ma fi لا يكون في بقونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيل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 ya ailel الذين آمنوا کتب عليكم الصيام كما کتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ إِسْكِينٌ فَمَنْ تَطْعَمَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْحَقِينَ وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْهُدَاءِ وَالْفُرْقَانِ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 أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 ve la ta'kül amal küm ben küm bil bağıl ve türül bıha ila bil ismi ve قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا بيوت من أبوابها Tawwala lalakum fi sabilillahi illaizin yqatilunakum ve la Allah la yuhbblu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 فإن قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهم فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حد لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فشوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن واللين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 فذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْتَأَخَّرَ فَلَا إثْمَعَلَيْهِ لِمَنْ التَّقَى فِي فِي فقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 بل بئس المآب فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كافة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 Hal yızırın illa ayetiye muallafı zulümün ve malaikat ve ve ila Allah teojul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 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ انْتَهَوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَاءٌ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام ضتال فيه Qal qitali kibir, bıçtın al sabili ve kufun bi ve ve icraj ahlı minhu akbar ve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 فَيَمُتُّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويشألونك ماذا ينفقون قل العفو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 وَإِن تُخَالِطُونَ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَمْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَلْكُنَّ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ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 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا ين حتى يضئروا فإذا تظهرن فأتوين من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن فبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالاور في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين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 الضلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيكم شَيْئًا إِلَّا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله فَإِنْ خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتردت به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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 لا تضار والدتك بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدك بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا في صلاة عن تراضي منهما وتشاورين فلا جناح عليهما، فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم.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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضُتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ مِسَاءَ أَوْ أَكْنَأْتُمْ فِي أَلْفُ شِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تؤعدوه النسر إلا أنتقول، إلا أنتقول قبلما عرف، ولا تعزم عقدة نكاح حتى. يبلو الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناع عليكم إن ضلقتم النساء ما لم تمشوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنصف ما فرغتم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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المشطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 من ذا الذي يقرض الله قروا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون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 قَالَهَا أَلَعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قُلْ أَمَنَّا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وقد أخرجنا من ديارنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَمَنَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَوْ نَبِيٌّ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله آسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه فيه سكينة من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى آل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني، فمن لم يطعمه فإن إِلَّا مني، إلا من أترفوا رفّا بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فَلَمَّا جَاءَ فَنَسُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ إنا إلّا الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِدَاوُدَ وَجُنُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا افْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزمواهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة فأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين